جرح جديد يستفيدون. فلك الله غيته الأم الأفغارية. لقد فتت الأعداء وأكبدك ومزق أحشاك. أحبابنا، إني أغلم حسرة مشموهة وعلى الأسا تجلد نظرات عينكم تعذبني فلا أي شيء يطيب ولا جفوري. على الثرى نهر وعالمنا المخذر يشهد أواه من نار نحس بحرها لما يرى قدم ويهدم مسجده تضرمو جرح جديد يستفيض به الدم ومراجل الوحيد كفر الأثيم تضرموه جرح جديد قد أسال دماءه حقد بتجديد المجازر مغرموه جرح مرير غير أنفر رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم أفضان يا جرحا تلفع بالردا حتى أقيم على ثراب غانوا يا ليل انتدث لرب حتى توار من اساءه الانجوم سيف الطغات يوم اج هرحبده وعلى مراء بعها يفل ويحسم عبث الصليب بها فأنشب سهمه أواه مما قد جنت كل أسهم قد أثبت طعنات في أحشائها لَتَأْتِيَنَّ يُذِيبُ شَدَّ وَهَنَ مُنْ قَدْ كَشَّفَ